ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن ادن الله حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير 118. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 119. قل لا تسألون عن ما اجرمنا ولا نسال عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل اروني الذين الحقتم به شركا كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا فتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون ما هذا الوعد ان كن انتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تاخرون عنه ساعه ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه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 يَأْرِضُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ لِلْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ